ام خُلِقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ام ان تغم قزاين ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يذ تَسْمَعُونَ فِيه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِين أَمْلَغُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ام ان ذاهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَدَرُّهُمْ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَئِذٍ مَّا لَهُم مِّن دَافِعٍ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 واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم